قل أرأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب منه قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين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 قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عند اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ واستكبرتم إِنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تبت إلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُلَّا الذين الَّذِينَ عنهم عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ونتجاوز عن عَنْ في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالدي افل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْرِي وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخاعد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئتنا لتفكننا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال اننا العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وأبلغكم ما أرسلت به غ أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما ا به ريح فيها عذاب أليم و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 فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي وَلَوْ إلى قومهم منذرين قَالُوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أُنْزِلَ من بعد موسى مصدقا